وهو قول بعضهم إن عيسى ابن الله وقول بعضهم هو الله وقول بعضهم هو إله مع الله سبحانه وتعالى عن ذلك كله علو كبير كما بينه قوله تعالى وقالت النصارى المسيح ابن الله وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وأشار هنا إلى إبطال هذه المفتريات بقوله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم الآية وقوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله الآية وقوله ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام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 وقد قرر العلماء أن الحق واسطه بين التفريط والافراط وهو معنى قول مطرف بن عبد الله الحسنة بين سيئتين وبه تعلم أن من جانب التفريط والافراط فقد اهتدى ولقد أجاد من قال ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم وقد في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى فقولوا عبد الله ورسوله قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ليست لفظة من في هذه الآية للتبعيض كما يزعمه النصارى افتراء على الله ولكن من هنا لابتداء الغاية يعني أن مبدأ ذلك الروح الذي ولد به عيسى حيا من الله تعالى لأنه هو الذي أحياه به ويدل على أن من هنا لابتداء الغاية قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي كائنا مبدأ ذلك كله منه جل وعلا ويدل لما ذكرنا ما روي عن أبي بن كعب أنه قال خلق الله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق ثم ردها إلى صلب آدم وأمسك عنده روح عيسى عليه الصلاة والسلام فلما اراد خلقه ارسل ذلك الروح الى مريم فكان منه عيسى عليه السلام وهذه الاضافه للتفضيل لان جميع الارواح من خلقه جل وعلا كقوله وطهر بيتي للطائفين وقوله ناقه الله الايه وقيل قد يسمى من تظهر منه الاشياء العجيبه روحا ويضاف الى الله فيقال هذا روح من الله اي من خلقه وكان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله فاستحق هذا الاسم وقيل سمي روحا بسبب نفخة جبريل عليه السلام المذكورة في سورة الأنبياء والتحريم. والعرب تسمي النفخ روحا لأنه ريح تخرج من الروح ومنه قول ذي الرمة فقلت له ارفعها إليك وأحيها بروحك واقتته لها قيتة قدرة وعلى هذا القول فقوله وروح معطوه على الضمير العائد إلى الله الذي هو فاعل ألقاها قاله القرطبي والله تعالى أعلم وقال بعض العلماء وروح منه أي رحمة منه وكان عيسى رحمة من الله لمن اتبع قيل ومنه وأيدهم بروح منه أي برحمه منه حكاه القرطبي أيضا وقيل روح منه أي برهان منه وكان عيسى برهانا وحجة على قومه والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا المراد بهذا النور المبين القرآن العظيم لأنه يزيل ظلمات الجهل والشك كما يزيل النور الحسي ظلمة الليل وقد أوضح تعالى ذلك بقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا الآية وقوله واتبعوا النور الذي أنزل معه ونحو ذلك من الآيات قوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك الآية صرح في هذه الآية الكريمة بأن الأختين ترثان الثلثين والمراد بهما الأختان لغير أم بأن تكون شقيقتين أو لأبد بإجماع العلماء ولم يبين هنا مراسة الثلاث من الأخوات فصائدا ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن الأخوات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ وهو قوله تعالى في البنات فإن كن نساء فوق ثنتين فلهن ثلثا ما ترك ومعلوم أن البنات أمس رحما وأقوى سببا في الميراث من الأخوات فإذا كنا لا يزيدنا على الثلثين ولو كثر فكذلك الأخوات من باب أولى وأكثر علماء الأصول على أن فحوى الخطاب يعني مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس خلافا للشافعي وقوم وكذلك المساوي على التحقيق فقوله تعالى فلا تقل لهما أف يفهم منه من باب أولى حرمة ضربهما وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الآية يفهم منه من باب أولى أن من عمل مثقال جبل يراه من خير وشر وقوله وأشهد ذوي عدل منكم يفهم منه من باب أولى قبول شهادة الثلاثة والأربعة مثلا من العدود ونهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء يفهم منه من باب أولى النهي عن التضحية بالعمياء وكذلك في المساوي فتحريم أكل مال اليتيم يفهم منه بالمساواة منع إحراقه واغراقه ونهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد يفهم منه كذلك ايضا النهي عن البول في اناء وصبه فيه وقوله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد الحديث يفهم منه كذلك أن الامه كذلك ولا نزاع في هذا عند جماهير العلماء وانما خالف فيه بعض الظاهريه ومعلوم أن خلافهم في مثل هذا لا اثر له وبذلك تعلم أنه تعالى لما صرح بأن البنات وان كذرنا ليس لهن غير الوالدين علم أن الأخوات كذلك من باب أولى والعلم عند الله تعالى قال المؤلف رحمه الله انتهى الجزء الأول من هذا الكتاب المبارك ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني وأوله سورة المائدة فإلى ذلك وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته